غير ا ل موسوعه ب ل ي م و ل النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل م الموعود وشاهد موسوعه ت ل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د ا ل ن ا ر ذ ا ت ا ل و و ق د إذ ه م ع ل ي ه ا قعود وهم م على ا يفعلون ب ا ل م ؤ م م ن ن ي شهود و ا ن ق و الله منهم إ ا يؤمنوا ا أن ب ل ا ل ع ز ز ي ا ل ح م ملك ي الذي د ا له ل س م ا ا والأرض والله و ت ع ل ى كل شيء شهيد فلذين ل فتنوا ا م ؤ م ن ن ي و ا ا ل لم م م ثم ؤ ن ت ي ت و ب و ا فلهم ع ذ ا ب ج ه ن م ا ل ه م ع ذ ا ب ا ل ح س ي ق إن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م ج ن ي ه موسوعه النابلسي ك ش ب إنه هو يبدئ للعلوم ي د وهو ا غ ف الاسلاميه و و د د ل ع ج د ف ع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 قد ر ا ك ما ل ط ا ر ق النجم الثاقب إ ن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق يخرج بين من الصلب انه ل ل والترائب ص ب إ على رجعه لقادر يوم ت ب ل السرائر فما له من قوه ولا ناصب والسماء ذات الرجع و ا ل أ ر ض ذات الصدع